بوك تو شتيري اندفيدا ست أربعة حروف العطف واحد حروف العطف واحد poczekaj <متخل> dokler انتظر حتى يتوقف المطر <متخل> انتظر حتى يتوقف المطر poczekaj <متخل> dokler <متخل> <متخل> انتظر حتى انتهي انتظر حتى انتهي Dokler انتظر حتى يعود. انتظر حتى يعود. Poczekał bom, انتظر حتى يصبح شعري جافا. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Počakal bom počakala bom dokler se film ne konča. In to ver hatajentehi el film. In to el film. Počakal bom počakala bom dokler semafor ne bo zelen. حتى تصير الاشاره خضراء انتظر حتى تصير الاشاره خضراء كيداي غريش نادوبوست متى ستسافر للاجازه حتى من قبل الاجازه الصيفية؟ Hate min kabel el i že za saifija? Ja, še preden se začnejo poletne počitnice Nam, Hatta min kabl en El i žeza tudisfija. Nam, Harta min kabel en tebda el i žeza elsjfija. Popravi streho, preden se začne zima. أصلح قبل أن يبدا الشتاء أصلح السقف قبل أن يبدا الشتاء اومي سي روكه بريدن يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة زابري أغلق النافذة قبل أن تخرج اغللق النافذة قبل أن تخرج متى ستأتي إلى البيت متى ستأتي إلى البيتوك هل بعد الدرس؟ He bad el ders? Ja, potem, ko bo konec pouuka. Nam, badda en jakune drs Nam, Bada en jakune drs ka Potem, ko se mu je zgodila nesreča, ni mogel več delati. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل من بعد ما حصل له الحادث لم ييع يمكنه أن يعملش وريكا <تصفيق> من بعد ما فقط الشغة ذهب إلى أمريكا من بعد ما فقد الشغل ذهب الى امريكا بوتيم من بعد ما ذهب الى امريكا اصبح ثريا من بعد ما ذهب الى امريكا اصبح ثربا